أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هجوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل عَجَلٍ آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم ولا عن ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل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 من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون